أسند هنا جل وعلا التوفي للملائكة في قوله تتوفاهم الملائكة وأسنده في السجدة لملك الموت في قوله قل يتوفاكم ملك الموت وأسنده في الزمر إلى نفسه جل وعلا في قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية وقد بينا في كتابنا دفع إهام للضراب عن آيات الكتاب في سورة السجدة أنه لا معارضة بين الآيات المذكورة فإسناده التوفي لنفسه لأنه لا يموت أحد إلا بمشيئته تعالى كما قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وأسنده لملك الموت لأنه هو المأمور بقبض الأرواح وأسنده إلى الملائكة لأن لملك الموت اعوانا من الملائكة ينزعون الروح من الجسد إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت كما قاله بعض العلماء والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنب الطاغوت ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه بعث في كل أمة رسولا بعبادة الله وحده واجتناب عبادة ما سواه وهذا هو معنى لا إله إلا الله لأنها مركبة من نفي وإثبات فنفيها هو خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات وإثباتها هو إفراده جل وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على السنه رسله عليهم صلوات الله وسلامه وأوضح هذا المعنى كثيرا في القرآن عن طريق العموم والخصوص فمن النصوص الدالة عليه مع عمومها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ونحو ذلك من الآيات ومن النصوص الدالة عليه مع الخصوص في أفراد الأنبياء وأممهم قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقوله تعالى والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقوله تعالى والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقوله والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى غير ذلك من الآيات واعلم أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه كما بينه تعالى بقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وقوله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون الى غير ذلك من الايات قوله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان الامم التي بعث فيها الرسل بالتوحيد منهم سعيد ومنهم شقي فالسعيد منهم يهديه الله إلى اتباع ما جاءت به الرسل والشقي منهم يسبق عليه الكتاب فيكذب الرسل ويكفر بما جاءوا به فالدعوة إلى دين الحق عام والتوفيق للهدى خاص كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فقوله فمنهم أي من الأمم المذكورة في قوله في كل أمة رسولة وقوله من هدى الله أي وفقه لاتباع ما جاءت به الرسل والضمير المنصوب الذي هو رابط الصلة بالموصول محذوف أي فمنهم من هداه الله على حد قوله في الخلاصة والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل وصف كمن نرجو يهب وقوله ومنهم من حقت عليه الضلاله أي وجبت عليه ولزمته لما سبق في علم الله من أنه يصير إلى الشقاوة والمراد بالضلاله. الذهاب عن طريق الإسلام إلى الكفر وقد بين تعالى هذا المعنى في آيات أخر كقوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقوله فمنهم شقي وسعيد وقوله فريق في الجنة وفريق في السعير إلى غير ذلك من الآيات مستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وأن لنا لقاء قادم إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته